قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهل له ثم ذكر الدجال فقال إني قومه ما من نبي إلا وقد أنذره قوم لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت وعصل الحديث عند البخاري من حديث الزهري عن سالم عن عنابيه بنحو وروا مسلم أيضاً من حديث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهرني الناس فقال إن الله عز وجل ليس بأور إلا أن المسيح الدجال أور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وله مسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ورواه البخاري من حديث شعبة بن وقال مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحباب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها كافن فانراء يقرأه كل مسلم ولمسلم من حديث العامش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم بما مع الدجال منهم ما هو نهران يجريان أحدهما رأي العين ما هو أبيض والآخر رأي العين نار متعجج فإن أدركنا أحدا فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم يطاطئ رأساه فيشرب منه فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين عليها ذفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ورواه البخاري من حديث الشعب بنحوه ورواه البخاري ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قوم إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول أنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه وروى مسلم من حديث محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله بأن ابن صياد الدجال فقلت أتحلف بالله تعالى قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم قال على العلماء إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال الأكبر وليس به إنما كان دجالا صغيرا وقد ثبت في الصحيحين أنه صحب أبي سعيد فيما بين مكة والمدينة وأنه تبرم إليه فيما يقول الناس فيه أنه الدجال ثم قال لابي سعيد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل المدينة وقد ولدت بها وأنه لا يولد بها وقد ولد لي وأنه كافر وأنا قد أسلمت قال ومع هذا إني لا الناس به وأين مكانه ولو عرض علي أن أكون إياه لما كرهت ذلك وقد أحمد حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الموي حدثنا مجلد عن أبي عن أبي سعيد قال ذكر ابن صياد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام والله أعلم حديث فاطمة بنت قيس في الدجال قال مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ الى عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا ابي عن جدي عن الحصيل بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شرحبي الشعبي شاب همدان انه سأل فاطمة بنت قيس اخت الضحاك ابن قيس وكانت من المهجرات الأول. فقال حدثيني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه الى احد غيره فقالت لا شئت لا فعلا فقال لها اجل حدثيني فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فاصيب في اول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبا عبد الرحمن بن عوف في نفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن وقنت وكنت قد تحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت امري إليك فأنكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عريمة النفقات في سبيل الله فقلت سأفعل قال لا تفعلي إن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عليك خمرك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمر بن أم مكتوم وهو رجل من بني فهر فهر قريش من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة الجامعه فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في صف النساء اللاتي يلين ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلى ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قالوا والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن التميم للداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم ارفئوا الى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس فجلس في اقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثيرة الشعر لا يذرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما انت فقالت انا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق قال لما سمعت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك نا أنت قال قد قدرتم على خبري فاخبروني ما أنتم قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينه بحرية فصدفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفعنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة اهلب كثير الشعر لا ندري اين قبوله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت ان الجساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا الى هذا رجل بالدير فانه الى خبركم بالاشواق فأقبلنا إليك صراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال أخبروني عن نخل بيسان فقلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم قال أما أنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة طبارية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الناء قال إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شانها تستخبر قال هي في العين هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا لهم نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قال قد خرج من مكة ونازل يثرب قال أقتلته العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أنا إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإنه أخبركم عني أنا المسيح وإنه أشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو إحدهما استقبلني ملك بيده السيف صلقا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخسرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثكم عن ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تمين فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وعوم بيده إلى المشرق قالت فحفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن مجاند عن الشعبي عنها بنحوه وروه الترمذي من حديث قتاد عن الشعبي عنها قال حسن صحيح غريب من حديث قتاد عن الشعبي وروه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي وكذلك رواه الامام احمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما عن حماد بن سلمة وقال الإمام أحمد حدث prendن يونس حدث عن عن أبيه عن سليمان سليمان الأومش عن شقيق ابن سلم عن عبد الله بن مسعود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي إذ مر بصبيان يلعبون فيه ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبت يداك أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو أتشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب دعني فلأضر بعنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن الذي تخاف لن تستطيع ولا حديث الوالدة في ابن صياد كثير وفي بعضها توقف في أمره هل هو الدجال ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وتعيينه وسنرد من الحديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله أعلم وأحكم. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل من بني آدم صبت الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء فقلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت والتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزع وقال الإمام محمد حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العالم وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سيروا أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس أما ربكم وهو آور وإن ربكم ليس بآور مكتوب بين عينيه كافر هجاؤه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد إلا من اتبعه ومعه نهرا أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة ونهر يقول النار فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن أدخر الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يعمر السماء فتمطر فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس ولا يصلت على غيرها من الناس ويقول للناس ليفعلوا مثل هذا إلى الرب يقال فيفر المسلمون إلى جبل دخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم من الخروج إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فيصلي بكم فإذا صلوا صلاه الصبح خرج إليه قال فحين يراه الكذاب ينماث كما يناث الملح في الماء فيمشي إليه فيقتل حتى من الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله تفرد به أحمد أيضا وقد رواه غير واحد عن إبراهيم بن وهو ثقة حديث نواس بن سمعان الكلابي في معناه وأبسط منه قال مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن زيد بن جابر حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه الجبير ابن نوفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي وحدثني محمد بن مهران الرزي واللفظ له حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الطائي عن يحيى بن جابة الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غدا فخفضت فيه ورفعت حتى الله في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجته دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء الحجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينيه طافية كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح صورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبث في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشخ ويوم كجمع وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفر فيه صلاة يوم قال لا أقدر قدره قلنا يا رسول الله استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتمر عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولهم فينصرف عنهم فيصبح مملحين ليس بأيديهم في أموالهم شيء ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي قنوزك فتتبعه قنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذبع بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين وعطيعا كتفيه على أجنحة ملكين إذا طعطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحضر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب ولد فيقتله ثم يأتي عسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدلن أحد بقتلهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبارية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم لهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون موتا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناخ البخم فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ثم يرسل الله مثرا لا يكن منه بيت مزار ولا وبر فتغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقارل الأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحه من لا لتكفي الفئام من الناس واللقحه من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحه من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ الله ريحا طيبه فيقذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ورواه أبو داود عن صفوان بن عمرو المذن عن الوليد بن مسلم ببعضه ورواه الترمذي عن علي بن حجر وسقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث بن جابر ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده وقال سيقل المسلمون من قصة يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترساتهم سبع سنين وذكره قبل ذلك بثمامه عن هشام بن عمار ولم يذكر فيه القصة ولا ذكر في إسناده يحيى بن جابر الطائي وإن من فتنة إن معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار فمن ابتلى بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم وإن من فتنته أن يقول لعربيين أرأيت أن بعث لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني أتبعه فإنه ربك وان من فتنته ان يسلط على نفس واحده فيقتلها وينشرها بالمنشر حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا الى عبدي هذا فاني ابعثه لان ثم يظعم ان له ربا غيري فيبعثه الله فيقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وانت عدو الله انت الدجال والله ما كنت بعد اشد بصيره بك من اليوم على أبو الحسن التنافسي فحدثنا المحربي حدثنا عبيد الله بن الوليد الصوفي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة قال قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حين مبالي سبيله قال المحربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيه مع يومه ذلك أسمن مكانة وأعظمه وأمده خواصر وعذره ضرعا وانه لا يبقى شيء في الارض الا واطئه وظهر عليه الا مكه والمدينه فانه لا يتيهما من نقب من نقبهما الا نقيتها الملائكه بالسيوف مسلطه حتى ينزل عند الضريب الاحمر عند منقطع السبخه فترتجف فترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقه الا خرج اليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص فقالت أم شريك بنت أب العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ قالهم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمام قد تقدم يصل بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فيرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليقدم عيسى يصلي بالناس فوضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها أقيمت لك فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وسجر فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى إن لي فيك ضربة تستبقي بها فيدركه عند باب اللبذ الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دب إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله مسلم هذا يهودي فتعالى اقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشهر يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسيه فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقصطا يدق الصليب ويفبح الخنزير ويادع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شات ولا بعير وترفع الشحناء والطباغ وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحياة فلا تضره وتفر الوليدة الأزد فلا يدرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله تعالى وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات إلى رسول الله وما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل له فما يغل الثور قال تحرث الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدة يصيب الناس فيها جوع شديد يمر الله السماء في السنة الاولى ان تحبس ثلث مطرها ويأمر الارض ان تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلث مطرها ويأمر الارض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كلها فلا تقطر قطرة ويأمر الارض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرة فلا تبقى ذات ظلف الا هلكت الا ما شاء الله فقيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد واجري ذلك عليهم مجرى الطعام قال ابو عبد الله سماته ابو الحسن التنافسي يقول سماته عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب انتهى سياق ابن ماجه. قال مسلم حدثني محمد بن عبد الله بن قهرزاد من اهل مر حدثني عبد الله بن عثمان مع ابي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقولون أعمد إلى هذا الذي خرج فيقولون أهو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوا فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول أما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفريقه حتى يفرق بين رجلي قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما زددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذ الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا قال فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند الله رب العالمين انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي